لَن جَنَّهُ مَلَكَنَّ جَنَّهُ رَجُلًا لَن نَّنسَ عَلًا لِجِنٍّ مَّا يَرَى بِسُوءٍ bank الذين نخوج امفسا وفظم لا يؤمنون وان قل <تصفيق> أغير il <laughs> na وذلك الفوز المبين وإن ينسسك الله بضر فلا <صفيق> فهو على كل شيء قدير وهو على ف الحكي مور